اللهم صلح على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بصان إلى يوم الدين أما بعد أنك سوى جمعي تفسير في القرآن درسينا نحن وقبل لابنا آيات الطباني اللهم من سورة المجددل قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين دادك آمنوا حقاكم أيينه إذا نجيتم الرسول الرسول كان مركب لك كود إذان فقدموا هر مريه بين يديه متواكم كود الدينة كهر صدقاتا صدقو ذلك صدقائن لهر مريه خير لكم إنه إن خير بلان وادهروا أيضا قد ظهرنا بلان لدنوبكم دنبيه الكين فإن لم تجدوا نهلين ما تتصدقون به واحد صدقاء السلطان هدادنا نهرين فلا إثم عليك مركاس واحدين بيدوشينا ماهاني معايه اليه فإن الله الله غفور ومدن الرحيم او رحيم ونحليس بدا أشفقتم مكعب سلطين أن تقدموا من أن تقدموا إنا دور مريضان بين يدينا جواكم كودتين نكار صدقات صدقوين فإن لم تفعلوا هدادنا نسمعين وقضى الله عليكم الله ان قد افيه فاقيموا الصلاه والصلاه وادوا زكاه سكن نصيبك حق اولى واطيعوا الله ورسوله الله يا رسول كي سنه ابيعه والله الله كبير ومنه وقالوا اعطى سمينا و انا سبحانه وتعالى الله عليه سحاباته وخا قبطه لا شورده لا شوريا قفوا الباء مسلمينتينا و بعدايي و خونا رباسي قاره ان الله او ارينكو سرايستو مسائل و يدستو دانا قاره كلامو نبيينا هو شخص امه با اوردان و امام كودي ديينتا كا قادنايين اا يا رينتي نبيي و قف بين الله الشوري قف بين الله الشوري اري لي الله الشوري صدقه لبخمر مسكين اوت صدقاتي ما بقى صدقات صوب حين الكدي والله الشوري قف كان وحده هي الكريمه Lakk, et ta, kes elikere üldse riputati, haha, ta tuvakale ei ole málk, ega lütsegi. Ta, da, kes elikere üldse pöödib, ta on ka, on, on, in dad balan madama ayde ekerto ayagoo dan laha in ay hakadaan nabiga naxariis u soo diray raxmad ahaan adoma rasuun ween u yuu wa la nasaxuuki wa hala li nabiga wa la inin fal saxay ee sadaqadti awl baabiga hijr terskili iska bixiye ee marka ayad markay soo dagtayba isla marka ay deedaan la nasaxay way macneey ah waqti ba ayad muhkam ma hay wa heerka bi markay soo dagtay wa la nasaxay ayad ku xigto asfaqum ayada saa lagu nasaxay nasixiya nasuqa asu xiga ma ya ayyha alladina dakkamaru haqqa thumayina widan na jantun marka la koodeydan فقدموا هرمريه بين يدين نجوهكم فقين نكهو صدقتن صدقة هرمريه تانا نبقى اللهم فقين وعادنا لا شعورين صدقت بحيا ذلك صدقائنات بحيا اللهم فقين تانا نبقى كهو لكم ان, ان خير بادن وادخرو انت دهرنا بادن لدنوبكم دميالكين حد كهل اهدان خير اجانت كهل إلهنا صدق عقوب ابيعي قلوبتينا ظاهر بالمقنعه فاينل ثانك يو ذو هاد ذا نين هيرين اي ما تتصدقوا به فلا اسم عليكم جوانتكم والمحذوف هاد ذا نين واحد صدقه سرطان وحده في مناكاتكم من غير صدقه الا واحد جنبي انك مصرنا داب ما ينهلين كل لم تجد مفعولك محذوف جوابك ان ترى محذوف انت, انت شرطيه جوابك محذوف فين الله غفور رحيم هو التعليل لم تجد هدا ما ينهلين ما تتصدقون به فرائث عليكم واحد صدقي سطانه داب ما ينهلين واحد في المناجات من غير صدقه واحنا جنب انك مصرنا لكودي دعتنا لا كودين صدقه يمكن خيصامه هذه كرتان معالي فين الله الله غفور ومدا بطف رحم ونحريس بضان الى ويري سبحانه اشفقتم ما كبق بين ان تقدموا من ان تقدموا الى ضر مريضان بين يدي نتواكم لفقيتي صدقات صدقات الى ضر فان لم تفعلوا حطنا صمين وطاب الله عليكم الله وان قد فاي فاقي الصلاه والصلاه وصدقه والله ان قد فاي فقي دونيا نبينا لله شوره وجمعهم ا صلاه و اتوا زكاه سكدا الله ورسوله الله يا رسول سنا دعى والله الله خبير ومن حق بما تحملون وحق صمين دا <تصفيق> يا ايها الذين آمنوا احقوا بين يديكم اذا ناجيتم مركه اضل فقيدان الرسول رسولك فقدموا هرمريا بين يدي نجواكم فقيدن كالصدقه صدقوا غير ذلك تقديم صدقه صدقه لهرمريا خير لكم من خير به وحد صدقه يصدقنا هب لنا انهل الفلائس في المراجات من غير صدقه وحد بينكم صارنا لكودي دا لكوبين صدق الان معالي فين الله الله غفور ومد بذاف الرحيم ومن حريص بالان اشتقتم ما ان تقدموا من ان تقدموا الى ظهر مريض بين يديك نجواكم لفقدن نكار صدقات صدقات فان لا قد الله حقنا صامين وطاب الله عليكم الله اين قدى فيه فاقيم صلاه الصلاه وادوا زكاه زكاه راسيه قد مدن وبيع الله ورسوله الله وضع الله ورسوله الله الله يا رسول والله الله خبير ومدح بما تعملون وحق صامينا اذا الله إذاً الذين قوة تولوا كوليغة لكتو أولياذك كتلكتك قوما قام قو ومنافقينك قوة تولوا كتلكتك قام كأي ورغة كتلكتين هو اليهود ألم ترم نياداً أرقو الله يا ابن نبيك صحبنا إذاً الذين قوة تولوا كوليغة لكتلك قوما قام قو. قام قو كأسو غضب الله ما هم مرافقين لكم منكم دينكم المؤمنين تائمكم ما هو قال حقا قلبي لا قال كيه حقيقه هو سي قال كيه ولا منهم يهودنا كمتم ما هو ضاحك المسلم ما كان وحي كدارن يا عنل كدي باب مؤمنون بهم ايو دارن يا ان المؤمنين والحال اي كدارنهم اي يعلمون اي ابي انهم كاذبون انهم برعالياليه ايهجا اس اغ ايهجا لرتكو اغ انهم بشيغي يان اعدل الله اللهم الله او دياري عذابا عذاب عذاب كو شديدا عذاب انهم منافقين تا ساء وحاق ما دا اماما کی كانوا ايهابين يعملون ايه يعملونهم انهم سمايا اتخاذوا وحي كبكتين ايمانهم داريالكو رجونة تنقاشا ايه نفتريا مالكو بكو بلا وعضاض المسلمين على ما تباكر عليا لما ادريك كانوا حولونا لما قادوا كره مركي غاشان هيلان دبتي مسلم كان كوسو ناسا بكيي مركي اسكان جيليين ان سيدي لكك الهي بينما الدطب لنا قطق ما ينتقين اني قاليه لن تقني كنت دفاع الميدو عنهم حقوة أموالهم ليالكوة ولا أولادهم عرورتو من الله من عذاب الله إلى عذابكي ساحال وكمده أي شيئاً هل شيء كنت دفاع الميدو أولئك منافقين تو أصحاب النار والنار تأصحابته هما يقولون خالدون وأكوي كواردون فيها النار تبحل ده. واذكر منافقا سبرا ومدا على اشهر يوم ما عليه تحكم الله الله وصبحنا منافقين ط جميعا ضمان حالهم هل منافقكم مخنين فيحلفوا ره وحذرين لله لله الله وائلين والله ربنا ما كنا مشركين الهي انكم وذرين مؤمنين طا حنا حين منافقين يا يا مشركين ماي الله وذرين كما سيدي أقول دارانا يحلفون لكم إذنك المؤمنين تهدى إنك أقول دارتا ويحصبون وحينا أمالين أنهم منافقين على شيء شيء الكسوبي أقار تصميمت عذاب أي أقبت بهذا أرادنا رغى إنهم منافقين توهم الكاذبون وأقوى بين اليال استحوذ عليهم وعقعت كذلك الشيطان الشيطان فعنصاهم أقول هل من سيديك الله إله لحسين <تصفيق> ورائك منافقين طاصح اسم شيطان وكوحد شيطانك الا برروا ان اسم الشيطان كوحد شيطانك فمول خاسرون وقوا قصار في الدنيا والاخره الهو وانه سبحانه وتعالى وحكم كيريا منافقين ط كوري دغشد او وري كدتين وحا لو له جيدا وحا كدتين بط اي تشيله او أي أبقى يشعره وليده والحب والنصر والقرب وقدوه وشعره جرجاعه وكرره جنه جرجاعه وكرره جنه ايه بروه جرجاعه يا المنافقين تو يهود انك ستو انت بطان منافق منافق عن حتى ايدا وين لجه المنافق وادقا ستبطان وانا اعصى وانا اقول لك بجليرا وانا اصلمه Ma ei kanna fakintat, sitta on muslimita, ja ma ei saa seda on ka hoss on muslimita, ja ma ei saa seda öelda, ja ma ei saa seda ايران الذين كوا منافقين يتولوا وليك قدت اي يتخذوهم اولياء يناصحونهم وينقلون وينقلون اليه اسرار المؤمنين اولياء قدت معناها بالضبط ان تشيره الدرجار ياك قدت وابطت سرت قدك مسلمين تيوجد قوم كو قدب الله قد دعوا ايغو حقا قالوا تلافين صا صح عر الله و دعوا انه هو سبحانه ما هم مرافقين ثم منكم الذين كمؤمنين كم كم انكم ما مرافقين مؤمنين ما ان ضل لا يقتسم مؤمنين كما لكن دون كذا مسلم افور وظاف الاطم يا ايげ ايه انه يعلمي وسهل یہ رأى واغلين على الكذب بان الكبار وطبال ان هم مؤمنون انه مؤمنين مؤمنين والله وأغد وانهم والحار دار الانهم ايه يعلمون انهم كهزة انه بان الالي مر الكهي الان انها اشتا مین غوف و اعد الله اللهم اللهم اوتي ياري مرافقين تحادا على انكم شديد الضيق بالهم انهم منافقين تصاوعوا خباب من لديك كانوا اي هذه يحملون اي يحملون غريصه ميه وحا يكشفان يا أو اوه ظاهر كان لم مجست سينافته يا مالكك المسلمين توبد باديان كد ابن مسلمين تلقف في السهاري وقعدوا لا شقي يوم وحا يكشفان اتخذوا واحد كدتين ايمانهم قاريانكم اي قداروا يقني مؤمنيه ماريال, ماريال كاسه واحد كدتين شنو طنغاشا واي نافته يمالك كو الى شدان لما ديري كرو الى مسلمو شغان وشهبنا خيري سماقارا كرو الى وقال كل فهم مسلمين يقعدان يا خاصه كتشوشني ماركي ما بغون قصهغا خو وعدي او شيغو وانا او شيغو ايات راقيه حديث راقيه ايليه وحول بالضدوب لوما لقاي اسكفيري ma ye diinta wixii xaq ah oo xaq rabbike intuu illa waraqata saasaa ee illa ga shakiya ma la iska kala shaambeeyama ah taqaworku ma ye raayigooda la iska kala shaambeeyan ee ila hadis wax kayiib la rakala fiido walla waraqata marka hoosay ka feseeyadina ya daqya qadqama ittagabu wahi kayiib tan iimaankooda ariyal kooda cunata gasha فالا هو هاوسنا ضي حداد حداد عدد كسر مهين او هيش شرفتك قاضى لم تغنيه كد فاح ميدو انا حجو وانواره ما ولا اولاد من الله من عباد الله الهي حداد في صحار كمده شيء ان وحده حداد كاله يا عقابك الحديثه كيمان حول شيء مالك اي كو ارالين ايان فيه ان طاعت مالك يا نفط ايكو الى ما كالدفاع دون تعاقب الى كالدفاع دون ما انفع مالك يا او عروض يوم الله انفع مال ولا بنو الا من الله بقلب سليم كليا وحا انفع يا قوف قلب سليم والنفاق يكفر اي حبك يا حاسدك بهذه لم تغني كالدفاع ما يدعون الحج واموالهم ولا اولاد ينعدل توب من الله من عذاب الله الا عذاب كي سخانكم ليس شيء ان واحده اولئك قواس اصحاب النار ونافس اصحاب كده منافقين توررها النار هم يغون خالدون واكو فيها النار تدحيده يوم ما النبي ومداه او شيخ الله الله وصابحه المنافقين جميعا ضمان حاله او فيحلفون له الله اي بارما kama yahlifu ronlakum bilinki siday hada in kugu dhaartaan hada linkasiin kugu dhaartaan oo ay been sheegan ay wax isku dayeen aaqiraanta qartani been sheegan oo yiraahdan و قد يتحدث عنه و أتحدث عنه إمام أحمد المسلمة و هو هو هو هو هو هو هو عبد الله بن عباس عبود نبي صلى الله عليه وسلم قلق <تصفيق> كمد كمد كمد كمد كمد كمد ايام نبدو يروحينين ايمان ايام قف الشيطان لبدي سينغاد و هو كفيرين <تصفيق> لا بي raahalla halbeenina markoo inay imaan nin aan yimid indaagaara ta soo ka u yeyay kaar soo ka u yeyay ar mar dhoweyad adiga aya heebal iyo heebal iyo wa إلا يورى سبحانه ويحسب روح ام المريان في المنافق اقل الدرجه إلهه هو تاغين طبيعه باط تسري وحي كوتار <تصفيق> ويحسب روح ام المريان انهم منافقين منافقين على شيء شيء كركيسين كيسغي شيء او اينار ربه بير ما نه بارطاس بينطا اي وحي يسلي هي او غبدباري الا برار ربهم مرافقين تم كاذبون واعدين على الياء افكن لخريا فركاس جيرك بمحضوه يبنغول ويبن افكر انكري احقن قرايه اه ابنها فيرمري اذا هو ذا وحا كعبكادو كا قال نقب قال بي دو اي الالاله هاي شنو ذا الالاله هاي وع الهج خيلكو دال الاهيه راح يكون مشغول اياك بك اسكالايا الهي و الله حنيا واركيا ومقليا اسكالاليميا شيغو وحترك او ديره اسكالال عبد هون الهي علمته فود لكن ايغو بك سيره قف من النفاقه بك اسلام هذا الكاغس اما قلد لو قام هذا الكاغس اما به الكحماظ في الكاغس اما به الله ابو كل حري مره ما حتى تسكوا على الصفات أسئلوء المنافق ضكعون هم من أمو كحماده هم من أمو كحماده فعلا كحماده قول كحماده ما أردونه لكن هلما قلبي يسيرون بإمكانهم إلهي على السهولة أم إلهي على الضوء واحد الصفات المنافق واحد سيدة عمد الله أولئك المنافقين تحسب الشيطان وشيطانك كوحديس على برارك إن حسب الشيطان الشيطان كوحديس هم الخاصنون أيها هذين قوة قصاري قال تعالى إله حبيري ألم ترم يامنا رقنا بك صحبنا إلي الذين قوة تولوا وليك كالكتاي قوة كالكتاي قوما قوم قوم كاسو الله عليهم إلى هئو حلودي أيهود ما هم مرافقين تم مينكم إذن ولا منهم يهودنا كمتماهم ويحلفون وحيكودارنيا على الكذب بيان حيكودارنيا أنهم مؤمنون إليه والحال يكودارنيا هما يقول يحلمون أي أبيه أنهم كذبون إليه بيان على يليه أعد الله لهم الله يقولون ديالي عذابا عذاب, عذاب كي شديدا عذاب إنهم مرافقين تصاعوا وحاكم هذا ما كانوا أيهابين يحملون إليه سمية اتقضوا وحي كد جنايمانهم داريالكو بجنه دا قاشا فسد ددكي وحي أي فسدوا اي فسد ناصا ان سفير ليكدكي على وادينكي الله فلو حوسو ناضي عذاب عذاب عذاب كاس مهير او شرفتك قادو يهنيه لن تقنيه من كد دفاعي وعن أموالهم باموالهم ماليالكودي ولا اولادهم عرورتودي من الله من عذاب الله عذابك الحال كمجه الشيء على كد دفاعي Ururakka muna fiqntaasu asadnar wanartas ateeda Huma aya yagu xaali dura waa ku kuna kuwaaraya fiha naarta beeda. Yamanmmain maya uma daada u sheega yaqaafله Allah u so ina muna fita. Canii and damaaan aala ayhi oo fa yaxli fuuna ay u daaraya lehhul lillahi Allah. Kan yaxlifuuna lakum sida yirinka inu kugu daaraya شَيْنارْتَ كَئِنَّنَا الَّذِينَ الْكُسُوبِي أَهْ بَارْدِينَ بَارْدِينَ كَأَسْقُومَ لَيْنَا يَا شَيْنارْتَ كَئِنَّنَا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مُنَافِقِينَ تُمُ الْكَاذِبُونَ وَابْنَا عَلَيَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ وَحَقَّ قَادَ أَنَّ الشَّيْطَانُ شَيْطَان فَانْصَاحُ بُهُ هَلْ ان <سؤال> الذين ادعوا الكيوهادون الله ورسوله الله يا رسول كيسا خلاف ارائك قواس في الاجلين كودلك فدحروي هابه كتب الله الله وحق قدره الله المحفوظ كقوري العقل بما ارى والرسول اني غير رسول الله الله قوي ومحب عزيز وغالب لا تجد هلميد قوم من قوم كو يؤمنون رميس بالله الله يوم اليوم الآخر مالو تدام به قوم كاسو يوادون حدنا چحلانا من حد الله ورسوله الله يرسولكي سقف قلافه ولو كانوا دودك الله يرسول قلافه انها بان نقضين آباهم ابا او أو ابناهم وليش دلين هنغضو أو إخوانهم وليلوه بان نقضين هدير هبان أو عشيرة مقرابدو دي هنغضو اولئك بك عن غالبك الله هباي طوان همغهن قرابه كوغو اولئك بذك عن غالبك الله انعف كثر الهه كرو يقسغي في قلوبهم قلبين كذ عل ايمان قيمه وعيدهم روح ايه الى هاي روح دا قرآنكا نور دا روح دا سومنه من الله الله عدي سكاهاته ويدخلوا موحون الله قاليني يا جنات بيرقه إذا له بيراها ستجري من تحت هسته الأنهار وبي خالب دينا حالي كوارد دونان فيها جنوريك بحدود رضي الله عنه الهي رضيه كالنغضي ورده عنه ايه الهي رضيه كالنغضي أولئك قواص حزب حزب الله أولئك قواص قالت النبعادي حزب الله وكوهد الله ألا برادوك إن حزب الله كوهد الله هم المفلحون وكوه الله سبحانه وتعالى هنو دور وخدم إياه قالت النبعان يا رسول قلافا وإله شرعه چليهي كما الصعران الدريق ارى بالتانكو راكو صعر ان الفيهن كو النصيب كقرن اهل الناقه ادل لي غبركو صعران النحريستا لنا لغفيه قف الله ورسوله الله يا رسول كيسا داتك قلافة أولئك داتك الله يا رسول كيسا قلافة في الأدلين كوهدل بلاني قصرنا بحديوه من جملة الأدلين كميضاها في الدنيا والآقرة وداتك اللجاء فغير رحمة الله داتك أيبنا ودريقة قصره شرع الاله نبه لحك كتب الله الله وحو قري في اللوح المحفوظ يكو قري السكاء قدري كتب الله الله حقر وفي اللوح المحفوظ حقر حرائه وعبايه قدري لأغلباننا أنا والرسول يعني أنه رسول شئي هذا أتكار رسول الله سواب ديره أمر كي سيكون دقال لما ينكون السعودان ويكال قولي سنة المدين كأيوالان المبادين كأتكار معاييري الله قرب كوده ناصر كوده الله ياكوب قري في اللوح المحفوظ لأغلباننا أنا والرسولي انا يقول رسول شيداعت كامل إن الله الله قوي ومد حبا وغالب لا تجد آيباً ما الله عمره سبحانه وتعالى مدعي كرتو قفك إنو سبب الله يقيامه ورميسيها إيمان كامل وحتى ما wa a'ti man kal qulchi hadana u chaalado gaalada ma dhex ka wa dhex ka karama allah ay لاغي نوقف غمرق ايمان لاوي يا منافق ياهي واجعلان كلام حدو ايمانك ضعيف ياهي لا واكلكره او انما مرقاسهين حد الدين تويني كرنخو توي يمو جخلاو حدو نوقلو كون فيرو كرنقو داو كو جخلاو او غالمر كرنخو توادا كافو بو الله هو ان كفرو كرنبو او او اسلام بما دا يمرك يدنو كسواله را قال لكن قف انه امسك مصالحه هي امور مصالح الناس قد توسعوا دا دفع في ايمانه وتسكته اه اصاكم كفر لكن قف ايمان لا ايمان كامل هي مبدا الكاثوليكو تعالوا هي وها حقيقه انه العلم اه ان لتسكين اف hadday hata galaba suuta qaraba ugu dhog ku waqalay ku soo galay ku wiil la dhashay tolki saday wax haqiq ah ah ma hayeley u adb den laye ci suni ari allah ya rasul ki san ci haye galana wa jicil ma dhicay walla rais kasoortay ta qalbi ma wada garan ka kaliya mar wa النفيو أبلق من النهي ها جعلانينا ماهو وكأهال <سؤال> ده مبطعه دوه واحدة اكرار ماهام اما قفكو قالب انو نعيه وانو سنمومي قرحين والله ببا مليه واحدة لا تجدو هلئي مهيد قوم كو يوم من اومار هم يسم بالله الله ايواليوم الاخير مالين تضمب وقيامه يوادون لبا قوقو إن أتكسفه إذا قمت وصلاً أقبالي حرام مخمئ وانا صلاً بمعنى السادة لغم مخمئ هالي ميديد حداد كم معنى هذا؟ كم لغا وصفه؟ هالي يمالين تقيان أمريك قم كاسو يوادونا حدنا جعلانا من حد الله ورسوله الله يا رسول كي سقف قلافه مدعك وحكروبنا لا تجدو وجده بمعنى علم لا تجدو كل أغامي ديت قوما قومكو يؤمنون الرميسان بالله الله إياواليوم الآقل ودونه إليشعلان أيام ومفئولك اللبات مركز إليشعلان أيام كل أغامي ديت من حد الله ورسوله قف الله يا رسولكي سقرافه ولو كانوا هذا أحد الله يا رسولكي سقرافه أباهم مؤمنين تأبيا الكود أو أبناهم وليه الشيطان أو إخوانهم وليه الله نفس الشيء أو عشيرتهم قرابة دودي انتاس وضع ربانها نقول نحن وضع دو حتى تكاوب دو نفس الشيء مالي عكر حيث لبالوحد في رداء الددر يهي حيث تكاوب ريه وفق وضع نفس الشيء حيث تكاوب ريه ولبان مبارسة مركي الله يسكو صوبة حيث علي النبي الداري بحمس ابن عبد المداري بحبيدة ابن الحاري رجي لا يرعصوا بحي يهي هاين عطبة يشيدي وليد ابن عطبة وقل ما قد رياشو مركب بابا تعيدا واحدة كرمه إلهي وين وحيري سبحانه أولئك ضدك الله إيا قيامها رجل ايهي اون قال هذا شعلين كتب إليها كسو غي اي أثبط تصديق في قلوبهم فهي موقنة مخلصة وقلوب مؤمنة ومخلصة إلهي بقلوبة دو قصة غير إيمانك كتب على قصة غير في قلوبه قلبي يالك دو الإيمان أي التصديق في قلوبه فهي موقنة مخلصة وقلوب يقير دي حقا وضعت قلوبة إما هم قلوب كالدابين كد... مؤمنين تاسقالباً معي كطلوها إلى كقره معناه وقووا كسوها في قلوبهم قلبية الكودة الإيمان إيمان وأيدهم وقونا إلى هلكو حوشي بالروح روح روح ذاس من الله أن لا يحجي سكاهاته الروح ذاس وعالغو فصيري نور القرآن هي نور القرآن والنور كقرآن قران كاي كاش فال قاطان الله يا رسول كيسا جئل ددك جئل نور قاطه قران ماشي يكش فال قاطان قرانك حد واخارج شباله قرانك كا قادانيا قرانك قرآن ورا نور القران قال كراتيره هو نصر على العدو وعا الهي وانه كوجيا نصر وعن النصر مركه الهي قلوبته ضد ما قلوبته او الهي ان حب الله وحب الرسول مركاسا الهي وين النصرينيا مركه روح والنصر من الله الهي عدو او غير جرغان وملك جبريل الهي وين مرو كل جبريل كايديه سبح قال وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك أولئك مؤمنين تاس قالتاً معي كتبوا إلا قصوا في قلوبهم قلبيان كوضاء الإمام الإيمام وأيضا موخنا كوحوشي بالروح أيو الروح و أحمور الإيمان روح لاس من الله اللي حاجي سكاهاتي ويدخينهم موخنا إلهي قردونا كنات بيرك جيدة له بيرها أي أي من تحت هو سيد الأنهار وميال خالد بنا حال ايكوا ربنا فيها بيرها محدوده رضي الله عنه الى هي حال يكون مؤمنين ط الله يا رسول كي سجل قيامها رميسان غالبن الى هي ورال يكون ورد عن قال الى هي تفضل وحا وعلى سيوين الكود قال كاف بالفيري حافظك سر بديع رضي الله عنهم وردوا عنهم وعاكوشنا مع نقر صنعات حاليا وهو أنه لما سخدوا على القرارات والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالردة عنهم وارضاهم عنه بما أعضاه من المعين المقيم والفوز العظيم والفضل العميد sirwaya kutitu mona savado mechan aljazao min jinsi alharf wa waya sirta qaraadado bi yeltkodi ilaahi dalts marke unxe ilaahi o ah meemum matamata liwen o wein bi fadhli ولائك قدكاس الله يا قيام الروم يصنوا الله الرسول جهل قالا حزب الله وقهره الله الا براروا ان حزب الله قحضا لهم المفلحون وكلبانه مر قدكوا وحزب الله يحسم الشيبات من انطق ابو مركا ان اسوي ديرا وافعن تقومات ابو هرث استهانوا اس قاهو ابو كارغا او حسابكم الله لكم حسابي ان الذين اددعوا يحادون الله ورسوله الله يا رسول كي سخلاف ارائك كواث في الابن هو بذلك بلنحدي ااهدين في الدنيا والاخره كثر الله الله وقر الله محفوظ كقوري او هرئ وكدر لا اقل بنا انا ورسولي اني يا رسول شيذا ادكاننا الله الله قوي ومذ حظبنا العزيز او لا تجدو هيرين ميدد قوما قام قو. قوم قام كو يؤمنون رميسا بالله الله اي اول يوم الاخير مالين تالضنبئ قام كاسو يوادونها دانا چحلانا من حد الله ورسوله قف الله يا رسول كيسا قلافه ولو كانوا حضر نقضين حدير رضان الله يا رسول كقلافه آباهم آبا او أو ابناهم وليشودي أو إخوانهم امو ولا لهود أو عشرة مما قرابدودي أولئك ضكاس إلهي قيام الرميسان قال ذنب آذي كتنى الله قُقره الله قُسُّغَي أي أثبت التصديق في قلوبهم فهي موقنة مخلصة كتنى الله قُسُّغَي في قلوبهم قلبي يلكوا بألّمان إيمان وأيّدهم ألّا كُحُوتِيَي بِالروحٍ روح روح من حجي سكاهته وهي نور القرآن و الله و يقولون دورا شنات بيرجئة له بيرها ستجري أي صحورة من تحته و سيد ألان هادو خالدين حالي كواري الدونان فيها بيرها سمحته رضي الله عنهم الله رأى اللي كان نغضي مركز دنتي سوى و رد عنه أيبنا الله رأى اللي كان نغضي وحده وحيط أولئك قوة صوت المعامة الله يا قيام الرميسان قالنا حزب الله وكوحدة الله ألا برادوك إن حزب الله كوحدة الله هم المفلحون أيها أهابين كوه اللي بانه تفسير سورة الحشري سورة الحشري تفسير كذا سورة الحشري وصورة مدنية قرآن كي سوب ويه بعد الهجرة قرآن كاس Kõik on kahaad laa Aqeeded seda Suwer ka Mekke ka ugaad, laan, ugaad laa Aad kua liba suuret daan Asmaa lai, lai, lai, lai, lai, lai. Aas, daan lai ja sifad daan lai Wuhmadan uka mida hii kahaad lai Wa asas ki aqeeded daa Lakin vahe suwer ka Medene ka khas lehii Ine kahaad laan ka Tasa aad suuret sifata kalidomta sifata munafiqin ta sifata mu'minin ta en ya akhirati ya ya naarti wa ka hadlayda ya aqidati ya sifata allah surati kubba ma ta'ala ila bismillah allah nagii san ku bilaad surata allah sura ar-rahmani na'risa balla ranuka kusfi allah sura ar-rahim idu dono khalqi sa صباحا لله الله وحنا نستهيه ونقصانه يحيبه ونكفه به ما مخلوقي في السماوات على ريالك كسرناه إياه وما مخلوقه في الأرض للك كسرناه وهو اللهم العزيز وامد غالبه الله أصبه الضوانا أصبعنا وحلمك جارسيه كره الحكيم وان الله حكمت بضان هو الله الذي وامدك يا خراتك كبحيه الذين كو كفروا وقالوا بير من اهل الكتاب اهل الكتاب كالعال اي كبديهم من ديارهم كاليهودين لأول الحشر ساشرينتي ابوه الرئيدي ام ابحينتي ما ظننتم مؤمنين او اذنكم اعطنا الملايين ان يتحجوا اني بحيا يهود الريال بن النظيم وظنوا يهودنا وحي املايين أم انهم ايقا مانعتهم من دكت فاعدا من الله من عذاب الله وقالوا بأن المدى كانت فاعلة حصولهم لفايسيالك فأطهم الله أبيهم من حيث ما لم يحتصلوا أيساً ملايساً وقالوا فالله كنت رأي في قلوبهم يهودا قلبياً كذلك الرحبة الرغبة يخربون الخرابين والباب بإنائيين بيوتهم قلوا يهودا بأيديهم قلوا يهودا يكبوا بإنائيين وإيدي المؤمنين قلوا مؤمنين فاحتبروك ابرقاءا بحال يهود حالكم ذا يا اولي الابصار اعقل يالك قد كو صاحب كاهن الله الله انه قدر يهدين سن عليهم تشودوا كو قدر الجراء قح لعذبهم الله يا عذاب لها شد يا ادنى تحديد وره وحا سي يهودو سكنوا في الاخره اخره تحديد عذاب النار ما عذاب كده ذلك عذاب كيسونا ثابت وخو بسونا دي بأنهم أيبو شاق الله ورسوله الله يا رسول كيسيني قلافه ومن يشاق الله قفك الله قلافه فإن الله الله شديد العقاب عقاب كيسو عميدو أديك بدأيه له قفك النوع آسئو ما قضعتم و الله وحد قويدين ما قضعتم و الله وحد املينت القيت مراقه التراكمها امات كتكتا قائمه حالته مدي كتهن الله اذا كعلى عمرك لو كو اهد اي وليخزي ان يدلي الفاسقين كو باعتس كبحي سبح لله صبح وحق تصبيح الله ما مخلوق لما انتز ما مخلوق Tim في السماوات عديل كاكسغل إذا وما مخلوق لما انتز في الأرض نجيل كاكسغل لما انتز محالى سماوات كاكسغل إذا كا وأن الوضع كاكسغل لما انتزNe you الهي ت carrying you وälهي تء الهي تكسغل الهي تأكل الله يمكنА الله يصبassemble تسبح الله السماوات سبء والأرض ومن فيهن والإلهي لي فالضباب يرد يتضاضض فالضباب يرد اي وحا كسوغ لله بي التصبيح صبا لله يوتكدان لله بان نستعن نقصان يعذ كف من شيء لا يسبح بحن سيده شيء ما جير الا الهي نستعن صغ امه قدنا شيء استواص سبح لله الله وحا مستهي وتصبيح صبا نقصان يعذ كف بيه كف يا اقرام ما مخلوقي في السماوات هيا لك كوسغنابي اي وما ما في الارض لوك كوسغنابي وهو الله العزيز وامد غانبه منيع الجنات او انوح لغير سيكي وحوا سداره ام با سبحانه ملمر الحكيم ومد حكمط ببان وحر القدره يشرع لوجيدينه هو الله الذي وامكي اخرت بحيهي الَّذِينَ كُوَى كَفَرُوكَ لَوْدَيْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَارِ حَارِ كَمِذِيهِ مِنْ دِيَارِهِمْ قُلْ يَوْا مِتْكِي كَبِحِيَيْهِ لِأَوَلِ الْحَشْرِ شِرِمْتِ إِبُوهُ الْرَيْدِي سورة ده وحي كهض لها يهود غير بني النظير سأسانات ده ده عبد الله بن عباس أصوّت بيه سورة بني النظير ما نعا سورة سورة, سورة, سورة ده وحي نبقى ان الصوبان صلى الله عليه وسلم ملكم مدينة تقى صدح قبيلو يهودها الدقنائيين بنو نظير بنو قرأينا بنو قمقاع هشي صلى الله عليه وسلم حكولة حق أهبادنان همينهين إن الله دقال الله ما هيلاد دقال الله منين بلد كنبات عن قوة تشوبه عدل وأنك المسلمين مغو أهبال قليمين magalaada sabnigeedan ka wada shayn ma kuna wada noolaan anta aawno diyo inkii wax jira calaysyada aan isla wadaagay way waad cabay niman khaayiniin ha rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wahi ila hadin rasuulka law na saadir See, et ta on surnud, on see, et ta on surnud. Ta on surnud. Ta on surnud. فصالحكم صلى الله عليه وسلم ودين قلبك هنا لا بدال دين وذنب هنا يهود وحا هي شيخ في حقوق على انتم كعب صح وهو تغي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قريش كان ساجيره لابانين ايا او بضان هيش نس نغله بخيانيين صحابته عاوي barkas yar wal qasid ma fariso wa ku gacan siinayna sida ugu fiicanad u jicisay ku gacan siinayna ma fariso meshah derby mel pose qui se fait barkaso inta shiraa waaleer ku or ta derby gan korto oo dagax way faado ku soo de dhal mar badaxu garso derby gaad kor wa kale lagaan rawo derby kor ku soo maru ku soo وابحيما بالصلاه على الرسول عفوا لحظه وا ما خي قراني ما خي اكثروا صحابه يقولون اني عم حب محال مثل ما رسته نمانتو ات نيي ده هاي والله حريري والله حريري خلاص مركن لهريري مسلمين تو والله دغالميا ديغا كرور بوخته اسكو ايدين ميل غال كيلك ديلو ويي جتا لا جا و حريري marki guriga horo laga soo dumiyay ayaga oo gabadha ka dumiyay aray ka caan ka baxay muslimkiina horo ka soo dumiyay ayaga oo gabadha ka dumiyay meesha waxa talaash guriga turuux looba maayay tabka ka kufujiyay aray meesha baroosh degayne ayr eden kana lain fa katibina madu guru wax buu baa macal kartaa oo kubu kubiga laakiin maxaa samaynaydan wihii يراوي <تصفيق> له سبحانك ما توادبوري حلكي غوري خيبر وقتي دم عمرن قضاء ما دغا خطر بارنا خيبر ما كهر مين دام اومدينا لغ ررى واول الحشر مين تضبو خيبر عمر كار قراينا واول حشر ثاني ماركه كولمت كيبر قارنا خيبر ايدن قارنا وحي ايدن ارض المحشر ما يشبلك قيامات بطلك شام القاصو ايدن وكقيامات في الأسفل هو الله الذي وامدك أحراج السبحي أي الذين كفروج قالوا لي من أهل الكتاب آآ لا يكمدهم من ديارهم قالوا يهلوا وامدك كالسبح وبرو النظيب لأول الحشر شرمت القصوه الله صوت شرمت لك صبحيه من دي الله رابنا وامركوا خيوة ومركب بحيه ما ظنتم اذ انكم مؤمنون تهم ما اضلان مالين ان يكرهوا ان يبحيا مرنا مسلمين تسمدين مكان البحر من كان ينحط وهنطيب بلان احاى امرك الله لا فغان يصاص الولد قالنا وظن من الله من عذاب الله إلهي عذابك يسا قصوله نفايسيالك وإنه طه أيضا رحيكو حصاب تمام إذاً رسولك صلى الله عليه وسلم الله سعادة يا رسولك أرأى عقابك الله أضطلق للمله إذا كنت عذابه نفايسيالك وإنه كألنا إسلام نا... نا... نا... فأطاهن الله الله نكون أغيمت من حيث ما يحتصبه أي صنع حصاب تمام ما ليس ملاينا أغيمت ايضا كان صوصاً ورسول كيساً مركبت مفايسية هي كارساميسية مفايسية هي كائنية هي صلاحية لكن مال قدرنا لغي واحد هي قلبك قلبك هي إلها هي صوف قدر ما شلقك تقال منو قلبك ايضا مفايسية هي خلاله ايضا وقت ايضا كائنة كرانهوب كيبت اوبيها هي ايها المدسلية مالا يسا اوبينا على لغي هنا يحب دو دونونه وقع المالك هكا ايمان فعطاهم الله الله غيمه من حيث ما لم يحتسب اي سم ليس وهلك مي صافي وذلك الامر الذي اتاهم من الله من حيث لم يحتسب انه قدف في قلوبهم الرعب ومضن صوصه وقرّف الله حكمت ريفي في قلوبهم قلبيالكم مع الرعب ارغق يخربون ايجها خرابين اي يفرضوا الواحد بابيرين والخرابين بيوتهم قريوهودا بي اي دي بي اي دي ليكو بابيرين ولاو اي دي marka ay istixilayen go'fiseda iyo marka ay gudaha oo iqaadana ye labadaba gacmooda ay babireye we ayda mu'minina gacmaha mu'minin tan ay ku babireye faa marka mu'mintu ay soo gaaraan iska dubineye ila نام كاف يهودا مسلمين وكفرقات وحصاص اوغلى الله يرسل خلافه كتقي الله يرسل سقي خلافه صاصه الودليه والمرسيل وكفرقات اه اعتبارك وحا لينيده الاجور والمجاوسه من الشيء الى غيره شيء ان تقبلت الشيء كغلبت يهود ان هاغو يل قبلهم كسبو بي اي كوفك استو الله يرسوك لا فصاص ودلوله ابرقوا صولو عفا يهود ديون في ريده ما حدا قرقاه اه يهود نعيكم دولوبه الله يرسوك في يا صدا صوتنا قرنا كوفك استو الله يرسوك في سقلاص شرع الىه كلف جاده طريقنا شرع جماعه من دركات لهوبكم فاعقروا كعبرقات البحاره يا اولي البال يا ذوي الحكم عقليات تطوع الابصار وجمع بصره بصره ايش ثواليره بصيره القلب دي قالوا لايره هبه بصيره دي اللي تجي على قلبها وهي وجمع بصره وصايد <شمع> لكن بصيره دي القلب هي دي سبحانه ولو راكن قد الله الله ان كنت كثير هديس يجري لهن عليهم كركو ده الجرا قح اني قحا ومدينه ان قحان قيبه قحا فهاا اساسو قدير ارك يا ابو كريم ترى ابو رنا الله قدير انك تكبره ايه حطان الهي قحا صرغ قدير لعذبهم وعذاب له اليهود غير في اخرته اخرته هذا عذاب ما رنار تعذبت حطان الله لكن إلهي أخرى مقدر إلا قحيب ذلك أدابك يسأل إليه أدابك وحي كل مبتين ماهن قبيل ماهن مرع وحي كل ما إنا تكون مضايدا حتى تكون بغمتا ذلك أدابك يسأل ثابت وحوكسون ماهن بأنهم بالسبب أنهم الله ورسوله الله يرسولك يسأل الإقلافين ومن يشاكل الله إن تصدى محكوفة من هذا القرآن قد أضعين بادانا مركنا لأداب كصيرانا يكون مكتين أحدنا لأبوسي ترواح على الأغياد عيادة كليا ما ومن يشاق الله قبصتو إلهي القلافة وشرع الإسلام كقلافة فإن الله الله شديد العقاب العقاب يسواميذ أدائك بنايه له قبصتو العقاب أي كليا ما قد دعت مال ما قبضتم وحق الله الواحد جل ده امين لينا في جهتي رحه ليمطا جهتي غير كان انت في سويعه يتصف وصاكر لا يجيت ميرهو قن الا كاروهيرهن اتوبق يا برن دجيت كلييرات جبرتي قاوانو لارااس ما هان ان تقلالي داليل مال اباتم واحد لو واحد بوينان ملينات ديتيرات حاليه قال تركتم هان امات كتفك فان قائمه فان على دجيت كتاغن على اسوره جيردي ودي الله تدنك الله شرق اي كسناد واحد ما ايهود يقولون محمد فساد في الأرض اللي رأى وقلق هذا يعني هذا يعني أنه يقولون فساد في الأرض اللي مه يقولون وحيي سود لأليه تنميه قاعدنا لأولئك فساد مهنو أمر حول إذاً في شرعك هول شرع يسود لك فصحي إذاً كمارنا قدر لولتك هذا مرر شرع كان أمر يسود لك فصحي وحيي سود لك فصحي فبإذن الله إذن كاللو كدس النبي إيه وليخزي الفاسقين فاسقينت إليه الدليل قال تعالى إلى الحبيل صبح لله الله وعاء التصبيح صديق ونقصان يعيب كثبه ما مخلوقي في السماوات على ريال كدس النبي وما مخلوقي في الأرض للكدس النبي وهو اللهم العزيز وامد غالبه الحكيم أو حكمة مضان هو الله الذي وامد أخراجك بحيي الذين ذكروا كفروا وقالوا من أهل الكتاب حالا قمت أهل من ديارهم قريبه لغامت كبهي من أول الحشر شرينتي أبوه الرئيدي وضعوا مضيح لغبيحييي ما ظننتم مؤمنين وما أطنام مليم أن يقولون ياهود اسمين بحيا وظنوا أيها يهودان وحيء مليم أنهم أيها مانعتهم من تكألين من الله من عذاب الله عذاب كعالي يصورهم الفيصل كانوا اني تاي ففتح الله الله يغير من حيث لم يحتسب اي صن مراص او وطنها وكان وقذف الله ان كثر في قلوبهم وطمئيل الكره الرعب ارققه يخربوا واخرابنا ووابدين بيوتهم غريهوده بايدين جعمر وكبابين ايد المؤمنين مؤمنين تجعدونه وكبابين ففتحوا كفرطاطه وكيف سالقات بحالهم يا أولي الأبصار عقليالك بكاو صاحبكاو ولولا عمك تبال الله عليهم اللهم ينقوكا درهورون وككا درهدئي سنكري لهين ألش لا أقح أي طحان لعذبهم الله ويكون عذاب لها يو وعلى في دنيا كو عذاب لها ولهم يهودة فحرسونة فلاخرة آخره عذاب النار مرت عذاب كده ذلك عذاب كيس فاد تو هوك سوقنا باي بيانهم اي الله الله غير خلافه والرسول والرسول كي سنه اي ومن يشاكلها فقد استو الله خلافه كل دوك ما هارين فاعن الله الله شديد العقاب اقام تسوميد عليك بينه له قف اقامه ما قبضت ولا واحد جيدان من ليله اجتماعات حاليه اذا تركموها اما افكك فان طائعا حاله يمكو على اصول هي جرديهده صرل كده انه كو فبإذن الله اذنك الله شرع اذا ايكو سغنا به ويور يخذ الفاسقين فاسقين تعل انه دوليو الله سبحانه وتعالى علم صلى الله عليه وسلم بارك على النبينا محمد